من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتدونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يتفر به فأولئك هم الخاترون التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ تلا تمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال وحده الظالمين واذ جعلنا البيت مسাবা للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وَأَرْجِنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أُنْطَهِ رَبِّيَّ بيتي وَالْعَاقِدِينَ وَالْرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ رب بَنَدًا هذا بلدا آمنا